وَمَا وما أبرئ نفسي 115. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 116. إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به 124. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 125. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم 126. وكذلك مك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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاء إخوة يوسف فذخروا عليه فعرفهم وهم له ممكنون جهزه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 تقرضون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قالوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا فلما رجعوا إلى آبائهم قالوا يا أبان منع من الكيل فأرسل معنا أخانا. 124. أرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون